اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الطريق إلى الله تبارك وتعالى يجد الإنسان منا كما يقول ابن القيم عوائق وعلائق حاجات بتقف حاجز بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وحاجات بتمسك فيك وبتشدك وما بتبقاش عارف تتخلص منها ازاي قيود بتقف حائل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى والاشياء دي من الاهمية بمكان ان احنا نعرف ازاي الطريقة اللي نتخلص بيها من هذه العوائق ومن هذه العلائق أحد خبراء علم النفس عمل تجربة على مفهوم القيود دي جاب صندوق أسمه لجزئين جزء معدني وجزء خشبي وكان يجري تجربته على بعض الكلاب فوضع كلبا في هذا الصندوق المعدني وأغراه بالطعام الأول الأول جابوا في الجزء الخشبي ومعدين حط طعام في الجزء المعدني فالكلب بطبيعة الحال جري على الجزء المعدني وساعتها أطلق طيار كهربائي بعد خمس ثواني فتعلمت الكلاب أن صوت الصفارة تعقبه صعق الصفارة اللي كان بيغري بيها عشان ينط يجيب الطعام فكانت تقفز فور سماعها لصوت الصفارة أول ما تسمع الصفارة يروح جاري عارف أنه أنه هيجي صعقة حتى قبل إطلاق الطيار الكهربائي ثم قام بربط الكلاب في الجزء المعدني وعندها كان يطلق برضو صفارة فتنطلق الكلاب وتحاول أن تهرب لأنه عارفة أنه بعدها ستأتي الصعقة فبدأ يصيب هذه الكلاب نوع من السعار وحاولت المستحيل لكي تهرب من هذا العذاب وهذا الحال الذي كان يفعله معها ومع التكرار أصابها اليأس بعد شوية بعد كم يوم حطتهم في نفس المكان المعدني وربطهم بدأ بعد كده يفك القيود وهم في نفس المكان بعد مكان أصابهم اليأس وبدأ يعمل نفس المحاولة وأسعقهم فصاروا لا يتحركون على إنه فك القيد، فك عنهم القيد فالمفروض إنهم يهربوا، لكن يأسوا. فتكرار المحاولات الفاشلة في حياة الواحد مننا بتعمل القيد ده قيد اليأس من النجاح. وده حال كتير مننا في طريق مع ربنا سبحانه وتعالى. مش ياما تبت ورجعت، مش ياما سمعت مواعظ ودروس. وتألك على حلول وحاولت تطبقها وبرضو ما نفعش فبقى عندك نوع من القناعة أنه ما فيش فايدة ما فيش فايدة هو أخرك كذا فبقيت عامل زي هذه الكلاب التي رضخت لليأس فصارت تسعق وتعذب وردت بهذا الأسف الشديد وبعضنا بعضنا رضى بحياته وراضي بالحياة الدنيا ومطمئن بها كما يقول الرحمن ومش عايز يتغير ومش عايز ياخد المحاولة وعشان كده ما بتنفعش اي نوع من المواعظ او الشحنات الايمانية فيه المسألة محتاجة من البداية اول حاجة انك تحط ايدك على مشكلتك وعلى عيبك وتستعين بالله وتتوكل عليه ويبقى عندك حسن ظن في الله وتكون صادق بجد في نيتك وعزمتك وغير مستسلم لليأس ولا للهزيمة النفسية فاليأس لا يعرف طريقه إلى قلب المؤمن أبدا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أول مبدأ لازم يبقى عندك يقين به في الطريق إلى الله تبارك وتعالى تاني حاجة لازم تبعد عن المصبتات اللي حولك لازم تبعد عن الصورة السيئة اللي بتمثل لك القناعة السلبية دي دايما تروح تسأل أخ فتيجي تقول له والله احنا عايزين بقى بجد السنة دي رمضان يبقى بشكل مختلف ونناوي إن شاء الله السنة دي هعمل واسوي لك كان غيرك أشتر يا ما عملنا يا ما سوينا وبييجي رمضان وبينتهي بالنهاية المعروفة الحمد لله شهر كويس وبعد كده هترجع لعاداتك تاني رمضان في حياتنا الرست هاوس رمضان الهدنة رمضان الراحة اللي بيعقبه من تاني المشي في الطريق مرة أخرى فمش حينفع فيصبتك فالمصبتات اللي حولك دي لازم تتخلص منها صحبة السوق حتى صعبة السوق دي لو حتى إنسان كويس لكن فشل كثيرا في حياته فبقى في حياتك أكبر عامل من عوامل خزلانك وضعفك فلازم تتخلص منه ده رقم اثنين وفي المقابل رقم ثلاثة لازم تبحث عن إخوان الصدق ده لو ما نجحتش مرة أو تعثر قدمك في الطريق ده يمسك بإيدك ويقولك لينا رب وحننجح وإن شاء الله أنا عندي يقين بأنه مش هيضيعنا وعندي يقين ما ملنا السكة هي فأينا تذهبون سكتنا إني ذاهب إلى ربي سيهدين ده يعلي همتك وياخد بأيديك ويولد عندك الطاقة الإيمانية والشحنات الإيمانية دي المتجددة لأنه عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى وانت كمان بتعرف تعمل الكلام ده معاه لما هو تحس أنه هو أحياناً بيثبت برضو في الطريق بسبب بعض العوائق أو العلائق اللي احنا قلنا عليها دي رابح حاجة محتاجين في أول الطريق إن احنا نعرف إن منارة الطريق ده أن البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة إن أول عشرة متر دول الأخطر حاجة لأن الواحد عارفين لما الواحد مثلاً يصبح يقول أنا عايز أسوم النهاردة أصعب فترة هي اللي قبل الظهر أول ساعتين أنت قمت بيأك ناشف فالشيطان يقول لك ده أنت لسه لغاية الساعة ستة ونص فأنت بتتكلم في ثمان ساعات فيابني هون على نفسك أول ساعتين عرفت تعديهم تلاقي نفسك بارد خلاص دون نقص خمس ساعات خلاص نحن رح المشوار وحرجع حيبقى بعض الظهر انتهينا حيبقى بعض العص خلاص اليوم خلص أول عشرة متر هم أخطر حاجة في حفظ القرآن أول جزئين ثلاثة هم أصعب جزئين يمشوا تلاقي نفسك بتقول إيه الله ده أنا حافظ دلوقتي عشر القرآن ده بقى دلوقتي بقيت حافظ ربع القرآن ده أنا بقيت حافظ تلت القرآن ده أنا بقيت حافظ تلاقي المسألة تمشي هم أصعب فترة دايما هم العشرة متر الأولين عشان كده قالوا البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة فعشان كده عايزين نبقى حطين المعاني دي قدامنا ونعرف انه برضو زي ما ان البداية المحرقة تؤدي للنهاية المشرقة يبقى المهم او البدايات ومهم النهاية هم اخطر حاجة في طيران الطائرة ايه مرحلة التيك اوف مرحلة الانطلاق ومرحلة الهبوط المرحلة دي هم اخطر مرحلة في سير الطيار المرحلة اللي انت لازم تلبس فيها حزام الامان ده وتربط فيه الحزام لأن زي أصعبهم وهم بالضبط كده أصعب مرحلة البداية وأصعب مرحلة هتسلم إزاي في النهاية فتخب بالك من المعنين المعنى الأولاني البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة المعنى الثاني الأعمال بالخواتيم والعبرة بها ومن يصدق الله يصدق تعالوا بقى من خلال هذه السلسلة نرتقي إيمانيا ونضع استراتيجية إيمانية جديدة لحياتنا تعالوا نفكر إزاي؟ هنحل مشاكلنا الإيمانية ونتخلص من القيود تعالوا نحلم بالجنة بطريقة مختلفة وتعالوا نرسخ معاني الإيمان في وجدنا بشكل مختلف أول شيء بعض الأسس دي أنا محتاج حافز أنا محتاج حاجة من جوايا تولد عندي الطاقة أنا حاجة تخليني عايز مش عايز كلام انشائي مش عايز كلام مستهلك مش عايز تقول لي مجننا حافز ورضا ربنا حافز وحب الربنا حافز وكفاية بقى الضياع اللي أنا فيه ده حافز انت مسدق وموخن باللي انت بتقوله ولا مستهلكه كل الناس بتقول كده فخلاص بقيت تسمحها وبتقولها انشا لا أنا عايز حافز تبقى عايشه وتبقى حاسه ودي وظفتنا في السلسلة دي مفيش حافز أعظم من إنك تتقرب منه وإنك تعرفه وتتودد ليه فتبقى في معيته مفيش حافز أعظم من إنك تتمنى أربه والمعنى ده بيتحقق بإيه بيتحقق بالشوق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النساء في سننه وصحاحه الألباني أخبرنا سيدنا عمار بن ياسر عن دعائه صلى الله عليه وسلم مر سيدنا عمار صلى بالناس فأوجز فقال له بعض القوم لقد خففت الصلاة دي خفيفة أو أوجزت الصلاة قال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات انت شايفينها خفيفة ده أنا قلت في الصلاة دي دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم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 لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدي طبعا الدعاء جامع ومحتاج في شرح دروس بس أنا عايز أخذ منه الكلمة والفقرة الأخيرة أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب اجعلنا مشتقين لك مشتقين لرؤياك لأن المعنى ده معنى نفيس وعالي وما بيجيش إلا بعد خطوات في الطريق حب عميق في القلب يولد الشوق بلاش الشوق المستعار وبلاش الشوق اللي بيتقل برضو على اللسان ولا نصيب له في القلب مشتق نفسك تشوف ربنا باللعلك كل صلاة تفتكر المعنى ده وانت متواصل معه تقول له ربي أرني أنظر إليك نفس شوفك نفس أمل لعني منك نفس أبقى في جوارك آسية كان عندها المعنى ده عميق فقالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ابن كثير يقول قال العلماء اختارت الجار قبل الدار قلبها مش متعلق بالجنة دلوقتي الجنة هي حلوة ليه عشان حمل لعني من حبيبي رب القريب سبحانه وتعالى فعشان كده بتتمنى أوربه فتمنى الجار قبل الدار معنى الشوء معنى عاري معنى تشوفه في سيدنا موسى وهو بيقوله وعجلت إليك رب لطرده معنى عالي أوي تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المطر فيقول حديث عهد بربه حديث عهد بربه ده لسه نازل من عند ربنا دلوقتي حالا طازة فيتعرض للمطر تشوفوا هو رفع السبابة وهو في حجر السيدة عيشة يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى فعلمت أنه خير كفاية دنيا بقى عايزة شوفه بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى معنى عالي قوي بس عشان نبقى بجد صديقين في الوصول ليه تعالوا نشوف ازاي نفعل الشوق نفعل المعنى الحافز ده يتفعل ازاي اولده ازاي انا حولده وهو ده الواجب العملي ومن دلوقتي بنتفق عليه ورد القرآن اللي حتقراه على مدى الاسبوع ده قل لي انهي آية استوجبت شوقك إلى الله عايزك تطلع آيات الشوق بإحساسك أنت سيبك دلوقتي من كلام أهل العلم والقراءة في كتب التفاسير وهو إحساسك اكتبه لي. إحساسك ده ممكن يكون المعنى مش وصل لك قوي بس على الأقل الإحساس واصل وإحنا نيجي نقيم المعاني دي تعالوا نعمل التجربة العملية ونشوف بعض الآيات كده اللي المفروض تولد الشوق عندك أول آية ألا تغار؟ ألا تشتاق حين تسمع الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله حط لك علامة أنت بتحبه قوي بالله صادق بجد أنت تستحق إن أنت تبقى داخل في المعنى ده والذين آمنوا أشد حبا لله أصله قال الآية دي في آية شرك المحبة ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا لله فبالله عليك أنت أنهي واحد من دول بتحبه وبتحب غيره بتحب نفسك ساعات وبتقدمها عليه أو ساعات حبك لربنا بتقدم بس أنت ونفسك موجود نفس هنا بقت شريك ممكن تكون بتحب حاجات في الدنيا وتقطع ما بينك وبين ربنا وكأنها بقت ند لله في واحد بيحب مراته وعياله بزيادة الحب الفطري محدش يلم فيه كلنا كذلك لكن في حب بزيادة الحب اللي بزيادة ده ممكن يقطع بيني وبالربنا بس عشان خاطر مراتي ترضى تبتغي مرضات أزواجك أولادك فتنة عليك إن من أموالكم وأولادكم مش كده فتنة يبقى ممكن يكون ده قاطع وانت مش داري وممكن يكون حاجات كتير بتشارك ربنا في قلبك فابحث على المعنى ده وانت بتقول اه طبعا والذين امانوا اشدوا حبا لله عشان تبقى مشتاق بجد لازم المعنى ده يتفعل في حياتك صح من معاني سيدنا ابراهيم ده اعلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم حبا للرحمن بنص كلام الرحمن واتخذ الله ابراهيم خليل الخلة اعلى منازل المحب قالوا لما ربنا وصف سيدنا إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم فبعض المفسرين قالوا فيها معنى حلو قوي أواه يبقى شكاء آه طب بيشتكي إيه بيشتكي أذى الناس ما هو حليم الناس بتأذيه وهو حليم عليهم ولما يقعد بينه وبين ربنا يشتكي له قالوا لا ما كانش بيشتكي ده بس كان يشتكي زفرت قلبه من الشوق إلى جمال ربه كان بيشتك إنه مش شايف و سيدنا موسى الكليم قال وإحنا إسا قيلين دلوقتي رب ربي أرني أنظر إليك نفس شوفك فسيدنا إبراهيم المعنى ده متجسد فين في أواه فلما بيقعد يخلو بينه بالربنا سبحانه وتعالى بيطلبها برضو بس بيطلبها بقاه يعني سيدنا موسى طلبها كده مباشرة عايز شوفها سيدنا إبراهيم يتأوه شوقا إلى الله تبارك وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم هو يدي اللي بيتفعل أن أنت وأنت ساجد تعطي لحة على نفسك وتطلبها من ربك يا رب يا رب أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نفس شوفك وتقولها وتقولها وتقولها لغاية ما تحس انها طلع من قلبك صفية الاولانية لسه طلع معكرة لسه الدنيا شغالة التانية برضو فيها شوية شوائب لسه اثر الزنوب شغالة تلتة الرابعة الخمسة لغاية ما تجمع شملك تلاي نفسك بتقول اه نفسه شوفه فتفعل المعنى فقلبك فتحي قلبك معنى كمان لما ربنا سبحانه وتعالى ال تتجافى جنوبهم في وصف عباده المؤمنين المتقين أصحاب الجنة ال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قالوا بالله عليكم بقى هو سبحانه وتعالى منع جنوبهم من السرير من مضاجع النوم وترك قلوبهم ساكن لغيره يعني هو بيقول حرمت جسمهم على السرير ما بقاش ييجي ينام على السرير يقول ربنا نزل في السلس الأخير بيقول لي دلوقتي هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل وانا نايم فمش عارف ينام فيقوم بالله عليك بقى هو جسمه بس اللي يقوم قلبه مشغول بغيره يبقى ايه جعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع وجعل قلوبهم تتجافى عن غيره ما بقىش طهق بقى دلوقتي هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عائشة ايه ذريني يا عائشة ونجي ربي مش وقت دلوقتي بقى زوجة مش وقت بقى دلوقتي اي حاجة خلاص ده وقت الوصال ده وقت القلب مشتاء فيه فقال بل رفع قلوبهم عن كل شيء فلا يضاجعون أسرارهم شيئا قلوبهم ما بقيتش تسكن لشيء الا لله تبارك وتعالى فعشان كده الشؤ بيحركهم اسمعوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قالوا دي آية من آيات الشوق في القرآن ازاي؟ قالوا لأن فيها أمر بالتزهيد في الدنيا بيقول لهم انت عاجبك الدنيا هو اللي شغلك الفلوس والعربيه والزوجه والبيت واسمك وحالك والفسحة والدنيا بقى دي تؤثرها عليها والآخرة اللي هي الدار اللي حتشوف فيها ربنا خير وأبقى فقالوا ففيها التزهيد في الدنيا والتشويق إلى الله تبارك وتعالى بعدين ربنا قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قالوا فين دي في صحف إبراهيم وفي صحف موسى قالوا ما هو سيدنا إبراهيم قال الكلام ده لما قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لما قال إيه قال أنا رايح له ومش مهم بقى اللي أنتو بتشركوا فيه ده والمعاني اللي أنتو شغلاكوا عنه دي أنا سكته سكيته ربنا سمى نفس الصمد ليه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها أدخلك الجنة ليه اللي كان بيحب بقوله الله أحد فيها معنى إيه فيه إيه فيقوله الله أحد احنا بنقرأها كل شوية هو الرجل كان بيحب فيها ايه فبلغوا حب الرحمن قالوا فيها اسمه الصمد والصمد معناه الذي لا مثل له ومعناه الذي تصمد إليه القلوب يعني تقصده في الحواقش فقلبي رايح فين رايح له وقالوا للصمد المقصود فأنا مش شايف غيره قلبي مش ملتفت إلا لي مش دود له فعشان كده وهو بيقول الله الصمد بيحبه حاسس من دلوقتي أي حاجة بقى دلوقتي مش موجبة خالص ده أنا قدام الصمت المقصود الهدف الحقيقي اللي أنا عايش له فبقى رايح السكة دي فسيدنا إبراهيم بيقول نفس الكلام هو بيقول أنا وشي مش هيروح لسكة تانية أنا مش هينفع التلفة زيكم وتشركوا معاه غيره إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا هو ده اللي أنا حامله ومش حامله لغيره وما أنا من المشركين قالوا في صحفي موسى فين؟ قالوا ما احنا قلنا سيدنا موسى قالوا عجلت إليك ربي لطرده وقال تبت إليك وأنا أول المؤمنين خلاص ما بقاش في غيرك تبت ليك وأنا أول واحد متوجه لك أول واحد حجري في السكة بتاعتك واللي حيجري ده هيبقى هي؟ هيبقى مشتاق عارف انت لما تبقى في غربة ويبقى معادل الطيارة خلاص وتلاقي نفسك في الآخر خلاص أعب بقى بتلم الشنطة وبتجري وعايز تلحى بقى وإيه وتكلم في التليفون وأنا جاي لكم خلاص أخذ اللحظات دي بقى فرحان ومقبل ومقدم هي كده المشتاء تلاقي دي صفته عشان كده لو إحنا عايزين نفعل معنى المعنى الشوق عايزين نحس المعاني دي في القرآن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قالوا من القيم رأيه كده إن سورة العنكبوت مفتتحها يدل على الشوق وإنها من صور الشوق فين دي دأولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون فين أية الشوق من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم الآية دي أية الشوق في القرآن فين ده قال سكن قلوبهم من كان يرجو لقاء الله نفس شوفك نفس شوفك فقال لهم معلش اصبروا شوي فإن أجل الله لقات جاي بس هي عايزه شوي صبر الأيام دي وإنما هي أيام قلائل في الدنيا وبعد كده حتشوف معدين ختم الآية باللي يجعل لك المفتاح طبعا مليه وهو السميع العليم سميع يبقى تقتضي أن فيه كلام فين الكلام فبيقول لك عشان الشوء ده يتجدد وعشان تنال مبتغاك لازم يسمع منك التعبير عن ده هو سميع لإيه لدعائك وشكواك وآه بتاعة أواه فسميع وعليم عالم بظاهرك وباطنك فخب بالك أوي من طاعة الظاهر وطاعة الباطن من طاعة الجوارح ومن طاعة القلب تنال حينئذ الشوق إلى لقائك فهمتوا المعنى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم طالما بنتكلم عن الشوق العلماء قالوا معرفة تولد حب حب يولد شوق فلازم المعادلة تمشي صح ما ينفعش أنط بيكم وأقفز بيكم قفزة من غير ما ناخد السلم صح لانا كنت ممكن تعيش معايا احزاس الشوق بس بعد شوية تفقده بعد الدرس خلاص فازاي يتفعل لازم اخد المعادلة من طرفيها المعرفة اللي توجب حب الحب اللي يولد شوق طيب المعرفة اللي توجب حب طب انا محتاج اعرفه ومحتاج افهم يعني حب حب لله حقيقي اسمعوا العلماء قالوا ايه واخدوا منها مع كل نقطة برضه درس أو واجب عملي مع كل تعريف من التعريفات دي قالوا ايه؟ قالوا المحبة ميل دائم بقلب هائم المحبة ميل دائم اللي بحب حد يبقى دايما ميل لي ودايما أشواءه واحاسيسه ريحة نحيته ميل دائم بشوق هائم فأنا بسألك هل استولى حب على قلبك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن المحب لمن يحب مطيع. بجد حبه مستولي على قلبك يبقى نرجع لأول طرف المعادلة وإنت تعرف عنه إيه عشان تحبه الحب ده أعرف عنه حاجات كتير طب هو وإنت تعرف أسماءه وصفاته ما ما فيش واحد مننا حيكون بيحب حد إلا لما يعمله هو أنا حبيتك ليه؟ لأنك أنت إنسان كويس بتتعامل معاملة طيبة ليك خير علي فيه أشياء كتير أخلاقك حسنة سلوكياتك طيبة فكل الكلام ده خلاني أحبك صح؟ طيب وإنت تعرف عنه إيه؟ تعرف المعرفة العامة أو أن أنت لازم تحب ربنا فلانت لازم تحب ربنا وده ما يفعش اللي هو إيه؟ أنت بتحب ربنا طابعا بتحبوا أكتر معيح طبعا رقم واحد الأول الذي ليس قبله شيء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين حب دائم بقلب هائم بجد المعنى ده تراجع نفسك فيه هنا ناخد ايه هنا الواجب العملي تعرف على أسماء وصفات جماله يزرع الحب في قلبك وتعرف بطريقة عملية يعني يعني ربنا سمى نفسه الجميل ماشي؟ طيب المفروض ان اسمه الجميل ابن القيم بيقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال قال هذا فيه معرفة وسلوك يعني ايه معرفة وسلوك؟ انه تعرف يعني جميل وانه يترتب عليه ان انت كمان تبقى جميل جميل في أخلاقك جميل في سلوكياته جميل جميل جميل كل شيء فيك قالوا عشان تبقى جميل لازم يبقى فيك أربع صفات بصوا المعرفة هي أنا دلوقتي عرفت أن ربنا جميل بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى النظر في خلقه يشعرك بده طيب إيه المطلوب منك أصل الجميل ما يبقاش جميل إلا ما تبقى فيه أربع صفات إيه الأربع صفات السلام من العيوب ما ينفعش يبقى جميل وتلاقي وتلاقي فيه عيب صح شكرا لما ربناها وصف السماء زيناها وكذا وكذا وكذا قال وما لها من فروش عشان لو فيها شقوق حتى مش جميلة حتى تبقى فيها عيب ولما أمرنا بالتفكر والنظر ألف أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شوف كده هل في خلق الله من تفاوت أفوش فلو البيت جميل قوي بس في الآخر تلاقي حاجة كده يعني مش ماشية مع البيت الجميل قوي ده في شوية عيوب مش عارف ايه بيدخل حشراته بتاع فمش مدي البيت الشكل اللي يتناسب مع الديكور ده ومع كذا وكذا في عيب يبقى انت عشان تبقى جميل لازم تسلم من العيوب عشان كده صلاتك لما حتبقى جميلة حتبقى خالية من المعاني اللي بتقطع عنك الخشوع فلو أنت جميل وبتحب الجمال ولأنك أنت بجد بتحب ربك الجميل هتسعى في أنك تبقى عيوبك دي تسلم منها هذه الصفة الأولى الصفة الثانية قالوا ما يبقاش الشيء جميل وما يكونش متناسق لازم الشيء يبقى ماشي مع الشيء فلازم حياتك ما تبقاش فوضى لازم تبقى في تناسق المعنى اللي احنا نسألينه الاتزان في حياتك أعطي كل ذي حق حق ما تبقاش جميل إلا لو عملت كده قالوا الشيء الفوضوي تالت حاجة دايما شيء سيء حتى ولو كان شيء غالي جدا لكن فوضى ما تحسش أنه جميل نما لما يبقى مرتب ويبقى فعلا واخد شكل جيد مش فوضوي ساعتها يبقى الشيء جميل فلازم يبقى ليك هدف في حياتك عشان تبقى جميل قالوا أرابع حاجة لازم يبقى منظم المتسق الشيء اللي يمشي مع الشيء النظام الشيء تلاقيه فوق بعضه كل حاجة في مكانها شيء منظم عشان كده لازم في الصلاة نبقى على صف واحد عشان تبقى صلاتنا جميلة ولازم في الجهاد نبقى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا عشان يبقى جميل فلما تعيش مع اسم الله الجميل تتغير في حياتك قديه وسلوكيات السلوكيات دي لما هتبقى في حياتك هتبقى أنت جميل هتغرس في قلبك حب الرحمن وإيه كمان لما أفهم الاسم وأفهم آثاره عليا يعني لما أفهم يعني عفو فيقول لي يعفو عن كثير وما تصورش أنا لو عمل معايا أي بني آدم التصرفات دي والجنايات دي إن أنا مش في بعض الناس لما أجي أقول لك سمحهم تقول لي بص أنا ممكن خلاص بس الله يكرمك مش عايز أشوفه كفاية اللي عملوا فيه صح؟ لأنه كتر الحاجات اللي اتعملت عليك واخذها شديد أما هو فيعفو عن كثير ويغفر فيبدل السيئة حسن إيه ده؟ عشان كده السيدة عيشة كانت تقول إن الله يغفر ولا يعير أما الناس فيعيرون ولا يغفرون فلما تشوف الأمر ده وتعمل المقارنة دي يتولد حبه في قلبك لما تعيش كده مع اسم زي اسمه الحليم يجننك انت عارف انت بتعمل اللي بيغضبه طيب كونه يسيبك ويمهلك ده فضل ومنة وإحسان إنما يديك القوة إنك تعمل الشيء اللي يغضبه وأنا دلوقتي عملت المعصية دي مش بحاول الله وقوته ولا عملتها بي عملتها بحاول قويته وكأنه بيقول لك اعمل ما بدالك لك هترجع حترجع وحتعرف اللي انت بتعمله ده غلط بالله عليك تبقى عمل ازاي واحد بيسرق أبوه ماشي كل يوم يدخل يأخذ من الدولاب حاجة مرة أبو فتح الباب وهو بيسرق صاحبنا عمل ايه اتلبش فتتصوروا دلوقتي ايه اللي خطر بباله حيديني ألم هيتردني برى البيت هيبقى هدلمي هيبقى بكرامة الارض فإذا بابو بيطلع من جيبه إرشيل وبيقول له خد دول هو ده اللي انت بتعمله انت بتسرقه وبتخونه وبتعمل المعاصر اللي بتغضبه وهو يروح منزل عليك رزق المعنى ده لما تعيش به كده يولد عندك حياة ويولد عندك رغبة ويولد عندك إقبال وتبقى متحبب ليه ويغرس الحب في قلبك بالطريقة العملية المطلوبة احنا مش عايزين نتكلم في صفات ربنا وفي اسماؤه بالشكل العلمي الاكاديمي احنا عايزين نفعلها نحس بيها في كل شيء في حياتك انت ماشي بعربيتك وبسيط لقيت عربية مقلوبة جنبك لا حول ولا قوة ولا بالله وكملت فين اللهم أنت السلام ومنك السلام فين أنت المؤمن أمنتني والأمان والحنان من الرحيم الرحمن حس بالمعنى بشكل عملي بعض إخوانا نصحني لمناصحة جميلة قال لي وإنت راكع وإنت بتقول سبحان ربي العظيم مرر على قلبك يا رب اسمك العظيم يبقى في قلبي وإنت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى مرر على قلبك يا رب الأعلى يبقى في قلبي أسماءه تبقى منقوشة جوه فاستحضرها مع كل موقف ساعتها هتحبه وتتمنى أولوه قالوا المحبة ميل دائم بقلب هائل التاني قالوا المحبة مراقبة الحبيب في المشهد والمغيب دايما حاسس ان ربنا جنبك مرأبك شايفك مطلع عليك ناظر اليك فدايما مش غايب عنك في كل حالك مستشعر انه منك قريب بصوا بقى لما تعكسه يعني انا بتمنى الارب فما بالك لو ربنا بيكون هو اللي يريد منك القرب يعني أنا المطلوب أنا إلا أجري صح فما بالك لما يكون هو يريد ذلك فيقول عبدي لا تباعد مني يريد منك القرب فتراقب حبيبك في كل أحوالك المعنى الثالث قالوا مواطأة القلب لمراد الرب يعني يعني بقت إراداتي قال لنا عايز اللي هو ربنا يريده وعشان كده دايما تبقى على لسانك نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد أحبه إليه أحبه إليه اللي هو يريده أنا أبريده لا اختيار لي مع اختيار الله أنا كنت عايز يكون معايا الفلوس دي وما جاتش مش مشكلة اللي يريده لي هو الخير أنا كان نفسي تجوز فلانا ما حصلش اللي يريده لي هو الخير لا اختيار لي مع اختياري. فيواطئ القلب مراد الرب هي دي المعنى كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد أن يكون هواك تبعا لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم فمرادك مراد حبيبك هو ده الحبيب بصوا الجاية دي بقى قالوا الحبيب المحب حقا الذي يستقل الكثير من نفسه ويستكثر القليل من حبيبه يعني مجرد انه هو قومك الفجر اللهم لك الحمد انا مستحقش والله يا رب انا مستحقش الفضل ده والنعمة دي حاسس انه أي حاجة قليلة يبعتها لك أنت عاد تقول أنا الله ملك الحمد الله ملك الحمد فتستكثر القليل منه وتقطع نفسك في العبادة وتقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك هو ده حاجة هو ده إلية بيك رب بس هي هذه بضاعتنا المزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا من المعاني بقى اللي في الآيات في المعنى ده معنى حلو أو في بعض الآيات ربنا قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون مثوبة دي كلمة نكرة لو كان عايز يقول لو إحنا حنؤمن وحنتقي ربنا بجد حيدينا ثواب عظيم فنكروا يعني قال حاجة قوله إيه من عند الله خير ما قالش للمثوبة لو قالها بشكل الإيه التعريف يبقى بيتكلم كده بشكل في تعظيم للمعنى قال له لما ثوبة من عند الله خير العلماء قالوا إيه بقى قالوا التنكير هنا في مثوبة يفيد أن شيئا أقل حاجة منك رب أقل حاجة منك يا رب خير فلذلك لا يقال لخيره قليل وقالوا لما جيك كلم قالوا وردوان من الله أكبر ما قالش والردوان من الله الوردوان وردوان أي حاجة يرضى عليك بيها أكبر حاجة عشان كده قالوا إيه قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل أقل حاجة منك تكفين أي حاجة،, أي حاجة لما يبعث لك رزق لما تبقىش أنت قاعد بقى تقول إيه؟ الحمد لله على كل حال ما هو لو كان الدنيا أكثر ما كان الموضوع وكان هيفرق بس قدر الله ما فعل يتسخط على الرزق والقدر إنما ده هو لما بياخد حاجة يقول والله ما استحق يقوله شوفوا ربنا لما علمنا الدعاء ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسن رب وفي الآخرة حسنة طب ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي الآخرة حسنات ربنا آتنا في الدنيا الحسنة عشان يدي معنى أعلى ومعنى أشمل إنيه يقول حسنة قالوا إن أنس جاءه بعض الناس فقالوا له يا أنس أدعو الله لنا فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال له يا أنس أو زدنا زدنا قالر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا زدنا قال ما تريدون سألت لكم خير الدنيا والآخرة كل حال فين في حسنة؟ الألوسي بيقول أن العلماء اختلفوا كلمة الحسنة بعضهم قال الحسنة في الدنيا العمل النافع والإيمان والطاعة وفي الآخرة التنعم بذكر الله والأنس به بعضهم قال معاني سيدنا علي مروي عنه أنه قال أربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الحسنة المرأة الطيبة وفي الآخرة حسنة الحور وقنا عذاب النار من المرأة السيئة فجعلها على عليه أنه ربنا ما يرزقك بزوجة تطلع عينك يعني بقى يبقى نار فكل واحد قال معنى في دلالة الحسن ناس تقول لك العافية في الدنيا والآخرة ناس تقول لك الحسنة في الدنيا ده الحسن أن تفهم كلام الله وفي الآخرة الجنة لألوسي رح معلق على الكلام ده كله رح قال إيه هو الكلام ده منشأه إن كلمة حسن جت نكرة، لكن هي فيها طلب فيه حسن، فيه حسن طلب ورعاية الأدب، فكأنك بتقول أقل حاجة منك رب دي أعظم حاجة عندي، لأنك إذا نظرت إلى المنعم لا إلى الإنعام كبر عندك الشيء إنه من ربنا يعني لما الحبيب بيحب حد لو واحد دخل على مرطب وردة هي تقول لك والله أنا مش عايز منه. إنه يجيب لي سيغة وبتاعه وش عارف ايه بس حتى أقل تعبير وتبقى مكبرها أو لو بتحب بجد إنه فاكرها وإنه جايب لها هدية فاللي يحب يستكثر القليل من حبيبه ويستقل الكثير من نفسه لحبيبه ولد المعنى بالطريقة دي معنى الخامس قالوا أن تغار على المحبوب أن يحبه مثله لو بتحب ربنا بجد وعايز تبقى والذين أمنوا أشد حبا لله الغيرة علامة صدق المحب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الحسن قال إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة وألقيها في نحره ارميلوا الدنيا عايز دنيا أنا بيستطيع دنيا وقال وهايب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل وقال بعض السلف وهنا بقى أظهر المعاني للغيرة دي قال لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك حتى لو رح فيها حتى لو هلك بسببها في واحد بيحب ربنا أكتر مني أطوع لله مني عشان كده قلتلك الشوق والحب يفك الأيود يفك قيدك كان بعضهم يقول لو أن رجلا سامع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب وقال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه قال له أنا سمعت وأحب يقول هل أم إلى الله يلا ارحلوا الرحيل الرحيل فبصيت من الناس كلها طلع محمد بن واسع راح الله ابن الظنار فغم عليه وفي حد أسبق وأنا قاعد كده بلعب فغشي عليه السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كان عمر بن عبد العزيز يقول لما حج بالناس واندفع الناس من عرفة قال ليس السابق اليوم من سبق به بعيره إنما السابق من غفر له فعلامه حبك لربنا أن أنت تبقى شغال في السباق ما تبقاش بتسابق أهل الدنيا بالله لما يجيلك واحد من بتاع الدنيا يقول لك ما شفتش فلان اللي هو زيك في الشغل شفتش دجاب مثلا عربية ما نزلتش مصر تلاقي الناس قاعدة بتاكل في نفسيها ليه يعني وهيعمل نفسه حسن واحد مني هو فاهم نفسه مين هو عايز يعني يفاهم الناس ان هو معاه ده أنا من بكرة نجيب أختها نجيب أحسن منها شوف جابها منين ويقطع نفسه او يقول له الموضوع بقى ما عدا النهارده مش عارف عمل ايه اي حاجة من الدنيا لما تسمع عن اي واحد زاد عنك في رصيد الدنيا بشيء عربيته احسن بيته احسن اتجوز مش عارف ايه عمل ايه اي حاجة من الدنيا تلاقي الناس قاعده بتقطع في نفسها اسمع بقى عن واحد يقول لك ما شاء الله الاخ ده قوام صواه ربنا يكرمه ربنا يفتح عليه ربنا يزيده الأخي فلان ختم القرآن الله أكبر أوزدتنا نسخة واحد كمان زودنا واحد من الحافظة وأنا برضو كنت بقول أن الجدعى ده كان رجل طيب طول عمره أعرف عنه وإنت عاب تلعب ده ما يحصل إنما في الدنيا كله عاب يقطع شفت إلحق عمل سو وجاب وكله عايز يلاحق فاحنا بتوع دنيا ولا بتوع آخر يبقى تعرف إن الحب المعاني اللي قلناها الخامسة دول هي دي معاني الحب الحقيقة وإ ما جبتهاش في الصورة الوجدانية اللي يحب يعمل دي آثار المحبة في حياتك لو بقيت كده بجد هيتولد الشوق في قلبك فتفك القيود قالوا الحب ده لله سبحانه وتعالى يتولد بحاجات كتير منها حكتين أساسيتين نظر العبد لإحسان الله عليه عشان كده كشكول النعم مهم على القلب على القلب عارف يعني, يعني لو أنا طلبت منك لو سمحت حببني في ربنا حبيبني في ربنا بس ما تقوليش كلام مستهلك ما تقوليش ربنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعة فجعله غثاء أحوى ما تقوليش ألم ناجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما تقوليش تقولي كلام احنا خلاص استهلكنا يعني أنا عايزك تقولي لما هتحكي لي قصة تحببني فيها في ربنا تقولي ايه ما نقوش على قلبك لو منقوشة في قلبك اكتبها وطلحها بين الناس عشان الناس تتودد لله محتاجين كشكول للنعم على القلب فلما اجي اقول لك واحد واثنين وثلاثة واربعة وانا هنا كل شوية بدكوا واجبات عملية عيش كده بنعمة السطر واديني عليها كم موقف هتحجه والله نعمة السطر زي نعمة عالية قوي ونعمة العافية أصله واحد ما بيحسش بيها إلا لما يحس أنها تفقد منه أو تفقد أحيانًا منه فشوف معافيك وزيك زي غيرك ويمكن غيرك ده دلوقتي مبتلى بفتلقات شديدة هو معافيك وشوف ستر عليك إدّيه بالله عليكم لو النهاردة الحجاب دلوقتي حالا أذن الله أن يكشف حد مننا حيطيق الثاني لو عرفت اللي في قلبك وعرفت المعاصي اللي الشيطان بيوسوس لك بيها أو اللي انت عملتها في حياتك مهما كنت مش حاضرة طيئك يعني لما تيجي يتقل لك مثلا ده الأخ ده كان كذا ربنا يغفر لي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يا أخي أعوذ بالله حتقف وهو حليم عليك وما سبكش فأحنا ما نقدرش نطيق بعض كده فبص الستير فلو نظرت إلى إحسانه عليك ولو في نعمة زي السطر والعافية لأوجب ذلك حبه قالوا حاجة تانية أن يكشف الحجب ويزيل الموانع عن نظر القلب فيرى حينئذ القلب جمال الرب اللي هي اللي احنا قلناها من شوية استشعار القرب ان ما تحسش ان في حواجز دلوقتي بينك وبين ربنا فتحس ان انت دلوقتي بجد في حضرة الملك سبحانه وتعالى بقلبك ما كذب الفؤاد ما رأى قالوا ايه قالوا ان الربيع قالت احبك حبين حب الهوى وحب لانك اهل لذاك قالوا غلطت لانه اهل لكل حب بس هي يعني عايزة تقولها على سبيل التجاوز ان في حب الناس كلها بتحبه وفي حب اعلى هو المستحق ليه لوحده بس هو المستحق لكل شيء فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عم سواك قالوا قالت اثر الحب مش معنى الحب قالت لو انت بتحبه بجد هتلاقي نفسك مشغول بذكره ومش مشغول باي حد تاني ده الحب الاولاني الحب اللي هو الميل اللي احنا كنا نفسه بنتكلم عليه انت ميل له وتترك ما سواه أما الذي أنت أهل له، فكشفك للحجب حتى أراك. ألو الرؤية اللي هي بتطلبها اللي هي رؤية القلب اللي هي البصيرة، إن الواحد يبقى حسس بقرب الله منه. فلا الحمد في ذا، ولا ذاك ليه، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. إننا مش إلا أذت النعم، ومشان المستحق عشان بقيت بيتحبك، إننا بقيت من أوليائك. لا لا، دنت لأنعمت. فالحمد ليك في الأول والحمد ليك على نعمة المحبة والحمد ليك أن أنت قربتني منك وخلتني حس بيك الحمد ليك في كل شيء فأنا مش بتاع شيء فأنا لا أستحق هذا أبدا فالحب فيه الأمرين حب الايه؟ استشعار الإحسان والإنعام والمعنى الثاني أنه يشيل العوائق والعلاق اللي احنا جعلين السلسلة دي عشانها فتبقى مشاهد للرب تبارك وتعالى الناس ما بتفهمش حقيقة الحب والعلماء قالوا الحب نوعين حب للعامة وهذا لا يخلو منه مؤمن وده حب واجب ما ينفعش تبقى مؤمن ومتكونش بتحب ربنا بس ما ينفعش تقف عنده بس وحب هذا الذي ينفرد به الأولياء والأصفياء وهو أعلى المنازل وهو ده الحب اللي احنا عايزين نوصله مع ربنا سبحانه وتعالى قالوا بكلمة مجملة علشان نلخص هذا المعنى وتكتبوها قدامكم المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك المحبة اللي احنا عايزينها اللي تقطعك عن أي شيء سوى الله تبارك وتعالى ثم إثارك له على نفسك وروحك ودليلها عايزينه بتطبيق عملي ادتكم واجب أولاني هندور على آيات الشوق في القرآن الواجب الثاني قلنا اسماء ربنا سبحانه وتعالى والتفعيل هزاي في حياتنا الثالث عايزكوا في الأسبوع ده تقول لي إيه القرار اللي أثرت فيه ربنا على نفسك قرار واحد تقول لي أنا كنت براجع من الشغل تعبان وهمدان وكنتش قادر قلت والله لأنا حتى مصلي ركعتين قبل منام وأثرت فيها ربنا على راحتي والله كان نفسي أعمل كذا كذا وكان عايزيني أن المشوار الفلاني وكنا هنروح نتفسح ونعمل ونسوي والله أبدا لكن عامل كذا وأثرت فيها ربنا على شهوتي كيرا يبقى أنت بتحب خدنا ثلاث واجباتهم ثم التالتة لسه بقى في العلاماته يبقى أول حاجة أروح له وما رحش الغيره ومله ولا أمل غيره بعدين أوثره على نفسي وراحتي التالتة ثم موافقته سرا وجهرا موافقته سرا وجهرا ايه انا ربنا يريدني دلوقتي اروح اصلي كده في الجهرة هو انا بوافق امر ربنا طب وانا في الخلوة عايزني تتقي ربنا في كل مكان اتقي الله هاي ثم كنت تتقي ربنا وانت على سريرك وتتقي ربنا وانت في الحمام وتتقي ربنا وانت بتلعب بولادك وتتقي ربنا في كل شيء وتتقي ربنا ومحدش شايفك لان هي دي بقى اللي بتبين هو قلبك متعلق بي ولا بشهوتك ثم بعد ذا كله المنزلة الرابعة علمك بتقصيرك في حبه علمك بتقصيرك في حبه لو المعاني دي عشناها وحسناها ومن أهمها إن أنت تفعلها في كل شيء تشوف ربنا الفاعل لكل شيء من حولك وتشوف أسماؤه وتقرأ كلامه وتطلع من جواك إحساس الشوق المطلوب لو عملنا ده هيبقى فكينا أول قيد وأخطر قيد اللي هو العلائق اللي علق بالقلب وقطع مدد الرحمة والإنعام والهداية والإيمان الحقيقي لقلبك اتفقنا عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع نتمنى قربه اسبوع نفسه شوفه فعايزين نشوفه ونبحث عن المعاني دي من خلال الوجبات العملية اللي اتفقنا عليها فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه أسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك